اعوذ بالله من الشيطان الرجيم آمين تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ان في السماوات والارض ايات للمؤمنين فِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُّ مِنْ جَدَ آيَاتٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ أَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفَ فِي الرِّيَاحِ آيَاتٌ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ ويل لكل افاكن اثيم يسمع ايات الله تتلاى عليه ثم يصر مستكبرا كان لم يسمعها فبشره بعذاب اليم وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهُ هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ مُّورَاكِهِم جَهَنَّمَ وَلَا يُغْنِي عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا شَيْئًا الام اتخذوا من دون الله اوليا ولهم عذاب عظيم هذا هدع والذين كفروا بايات ربي لهم عذاب من العذ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 ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون قل للذين آمنوا يغفر للذين لا يرجون ايام الله ليجزى قوما بما كانوا يكسبون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 وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَمُخْتَلَفُوا إلا, إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا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 الا تتبع اهواء الذين لا يعلمون انهم لا يغنون عنك من الله شيئا وان الظالمين بعضهم موليا بعض والله لقومه يوقنون ام حسب خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَجْزِي كُلَّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ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 افلا تذكرون قالوا ما هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا الا الدهر وما لهم بذلك من علم انهم الا يظنون وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتُهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا إِلَّا أَن قَالُوا أَتُؤْتُونَ آبَاءَنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُ وتوكم ام ما يجمعكم الى يوم القيامه لا ريب فيه ولكن اكثر الناس لا يعلمون ولله ملك السموات والارض ويوم تقوم الساعة يوم ايدي يخسر المبطلون وترى كل امة جاثيا كل امة تدعى الى الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ هَذَا كِتَابُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ إِنَّ كُنْتُمْ نَسْتَأْنِسُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ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 استكبرتم وكنتم قوما مجرمين واذا قيل ان وعد الله حق وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِنْ نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ وَبَدَا لَهُم سَيَأْتِي مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ اقيل اليوم ناساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا وما واقاكم نار وما لكم من قوم اتخذتم آيات الله غزو ورتكم الحياة الدنيا اليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون لله الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمين وله الكبر السماوات والارض وهو العزيز الحكيم